فَلَمَّا ذهبوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الجب وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل, فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون